المره ذكرك في طريق خاطري فخاطري ابدا مع خاطري ابدا مع سر عين ما شاعت خطاك وعدنا فانا هنا فانا هنا قلبي معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسن وان يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح أي ولحبه الكرام النبي صلوات ربي وسلامه عليه بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته في التعامل مع الناس أنه يتعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له فكان عليه الصلاة والسلام مثلا يتعامل مع الصغير بالاسلوب الذي يناسبه يتعامل مع الشاب المراهق بالاسلوب الذي يناسبه يتعامل مع الرجل الكبير بالاسلوب الذي يناسبه أيضا يتعامل مع الكافر يتعامل مع العبد يتعامل مع المرأة يتعامل مع العاص يتعامل مع كل واحد من الناس بالاسلوب الذي يتناسب مع حاله يتناسب مع واقعه لذا كان عليه الصلاة والسلام يحسن النصيحة لهؤلاء جميعا ويحتويهم بأسلوبه الحسن اليوم تكلم كثير من المربيين حول التعامل مع الشباب التعامل مع المراهقين كيف أستطيع أن أكسبهم كيف أستطيع أن أؤثر فيهم كيف أستطيع أن أجعل هؤلاء المراهقين مثلا أن أعدل من سلوكهم عندما تعاملوا معهم الفرق بين أن أحل المشكلة أو أحل الموقف وبين أن أعدل السلوك عند الشخص الذي أمامي في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يوما فأقبل إليه شاب قال يا رسول الله ذلي بالزنا هذا شاب تعلقت نفسه بهذه الغريزة أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد انتلأ قلبه إيمانا وخوفا من الله وإلا لو كان ليس عنده إيمان ولا خوف لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك لكان ذهب ووقع في الفاحشة لكن كونه يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بالزنا دليل أن عنده نوع خوف ومراقبه تعظيم لله تعالى ثم تعظيم لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بالأسلوب الذي يعدل به السلوك لا يحل به الموقف لا يقول له عليه الصلاة والسلام إن زنيت أقمن عليك الحد أخرج لا وإنما عدل سلوكه أقنعه عليه الصلاة والسلام أن الزنا لما حرمه الله تعالى فهو لحكمة يريدها الله جل وعلا فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك هذا الشاب عنده نوع تعلق بالزنا لكن أيضا عنده غيره وعنده شهامه ومروءه لا يمكن أن يتخيل أن أمه تقع في الزنا قال لا أرضاه لأمي فقال عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وجعل يعدد له بعض محارمه وهذا الشاب تثور فيه الحمية والمروءة والغيرة ويقول يا رسول الله لا أرضاه أبدا فقال عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضونه ثم قال صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك وكره للناس ما تكره لنفسك الآن هذا الشاب يا جماعة لما تعامل معه بهذا الأسلوب الحسن اقتنع في داخله خلاص ثم قال يا رسول الله ادعو الله ان يطهر قلبي فقال صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه ثم خرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء نحب الي من الزنا وخرجت من عنده وما شيء ابغض الي من الزنا انسى الله تعالى لنا ولكم العفة والحكمة يا رب العالمين نعم اختي فاطمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم لو سمحت يا شيخة أنا مرة كنت نتناقش مع عملي ورفعت صواتي شوية يعني إذا كان مرة واحدة انت فقدت عصابك يعني اعتذري منه وقل يومين آسفة ومعليش ولا تأخذيني وقبلي رأسها ويدها وكذا واعتذري وان شاء الله تعالى أن الله يعفو عنه وعنك بارك شكرا. الله فيك هذا يذكرني بأبي هرير رضي الله تعالى عنه يقول أنه يقال إنه نادته أمه يوما يا أبا هريرة فصاحبه على صوته قال لبيكي ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس السغفر ثم قال والله لا, لا, لا يغفر لذلك إلا عمل صالح فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهم لوجه الله تعبت تعالى توبة من ذلك فالمقصود أن رفع الصوت على الوالدين بلا شك أنه يعني لا يليق والله جل وعلا يقول ولا فلا تقول لهما أف إذا كان الأف محرما فما بالك بغيره من رفع الصوت أو ربما يكون في سباب أو شتيمة أو نحو ذلك عبد المجيد تفضل الله يحفظك جاء تفضلك يا شيخ مساءك كله بالخير ها يا ولدي يا مرحبا يا عبد المجيد مرحبا بك يا شيخ أنا مدير حوارات أحد البنوك ما شاء الله عليك الحمد لله رغم تغير فيني إلا للحين سنوة شوي ما شاء الله أنا عليك. يا. أنا أحب أستفيد من يعني من الشغل وكمان يعني بما إني مدير حوالات أبغى أستفيد في الخير كمان. صحيح. تعرف إن الحوالات اللي في المملكة إحنا حوالاتنا كلها خارج الدولة يعني أكثر عملاء أنا أجانب. صحيح. يعني دي أنا أغلبهم. غير مصريين. أيوة. أي. فأنا بستفيد من الناحية دي يعني إنهم يدخلون الإسلام يعني لو إن آه، نقدر نقدم لهم شيء يعني بحيث من نحسهم على الإسلام يعني منها نكتب هم في مجال عملنا ومنها نكتب الدين بنا ندعيهم للدين الإسلامي جميل بس يعني أنا حابب أن أتواطل مع. طيب يعني ولدي،, يعني... ولدي عبد المجيد البنك هل يأذم لك لو أردت أنك تنسق مثلا مع أحد مكاتب الدعوة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية وتحضر منهم مثلا بعض المطويات والنشرات التي تتكلم مثلاً عن فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وكذا هل يأذن لك البنك أنك تجعلها عندك وكل واحد يخلص الحوالا تعطيه مثلاً سند القبض وتضع مع هذه تكون هذه هدية أنا أنا أقدر أسويها بحيث يعني يعني إذا ما أذن لي البنك يعني أنا عندي أكثر مصارحية بما أن أنا مجرد حوالات يعني يعني دعم للعملاء كام جوائز كهدايا و وإلى آخره يعني مثلا استبعد يعني أنا يعني مو بالضرورة النادي يوم داخل البنك يعني إذا صورة بالأمر خارج البنك يعني برا وهم ماشيين خارجين يوزع عليهم بال باللغة فهم فهم زي كده بس إذا عندي لك فكرة ولدي لو عبد المجيد ترتب مع مكتب الدعوة التابع للحي اللي أنتم فيه يكون في مكتب دعوة في الغالب عندهم ولدي زي الأدراج كده دوانيف صغيرة توضع فيها مطويات في الدعوة في التعريف من الإسلام ومحاسن الإسلام وما شابه ذلك يمكن ترتب معهم وترتب مع إدارة البنك بحيث أنهم يحضرون إحدى هذه الأدراج ومكتوب عليها أيضاً خذ هديتك مثلا وكل واحد يخلص من عندك تقول له طيب تفضل خذ هديتك من هذا الدرج وهو يمر على هذا الدرج ويأخذ منه يعني شيء من هالمطويات وأيضاً فيه هواتف لمكتب الدعوة وكذا سبيل التواصل بينهم وبين الشخص الذي يقرأ وإن شاء الله تعالى لعله أن يفتح الله على قلوبهم بسببك ممتاز أنا عندي مشكلة اجتماعية أي. يعني إذا قدرت تواصل معك على رقمات طيب إن أنا عطيتني الاختصارها الآن فهو أوثق يعني قد لا تجدني على الهاتف بعدين تعطيني اختصارها كذا سريع أو هي خاصة أي خلاص أجلي ولدي خذ رقمي من الأخوان يقوم كياه إن شاء الله بارك الله فيك عبد المجيد يا مرحبا بك الله يحفظك في التعامل الحقيقة مع الشباب اليوم كنت في الطائرة فكان أحد الشباب يعني جالسا بجانبي وكان يلبس قلادة القلادة ليست من ذهب لكن لا يجوز يظل الرجال أن يلبسوا القلائد ولا الأساور حتى لو لم تكن من ذهب فإن الله جل وعلا ذكر أن الحلية خاصة بالنساء كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجعل الله تعالى التحلية ولبس الحري جعله له أمر خاصا بالنساء فالمقصود أنه لا يجوز له لبسها حتى لو كانت يعني من من حديد ولا كانت من نحاس وليس ذهبا ولا فضة أيضا لا يجوز له ذلك فالشاهد مثلها ولا يحتاجون إلى أسلوب حسن ولطيف حتى تستطيع أن توصل إليه النصيحة لا يناسب أنك أعطنا نور بعدين نكمل لكم الموقف نور تفضل يا نور تفضلي نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبًا. شيخ أنا ما أشوف نحن الآن نشوف أنا بسألك سؤال يعني لما نجي طلع نهائي. أسمعه بس وإذا هالكلمة من الهاتف الحين. كيف؟ نقول الحين كأنك ما عندك تلفزيون يعني. حط طيب حط ما مشكلة خلاص أنا أسمعك وأجيبك على الهاتف الآن. تفضلي. شيخ طبعًا بسألك الحين يعني لو شدا بزمن ما تبص معه لو مش من على كذا. أو عجبها خلق شيء تطلبون الزواج أتقدم معه يعني جوز ولا ما جوز لا ما ما يليقونها ذلك المرأة الأصل أنها يعني يعني أن تدعو الله تعالى أن يرزقها الزوج الصالح الذي يعني يختاره الله جل وعلا لها لكن لا ينبغي لها أن تبدأ هي يعني ربما ترى مثلا أحد المسؤولين في تلفزيون ولا ترى شيخ ولا مثلا إمام مسجد بجانبهم أو نحو ذلك ثم تبدأ يعني تتمناه هو دون غيره لأنها لا تدري هل المصلحة والخير لها في حياتها في أن تتزوجه أو تتزوج غيره فهي تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا يعني يكون معه سعادتي ونحو ذلك والله جل وعلا يتولى الاختيار لها بإذن الله طيب الشيخاني شأساني وعلي عكم أنا في مرة تقول الاحتباء في الدعاء مثل على الله في الدعاء مثلا تطلبين رجل مثلا تقل يا ربي يقول الدفلاء يعني نعم. صعب عليكم في الدعاء يعني طيب الله قال أه إذا أرد يعني يقول كم كنت يكون دل الآية المعروفة يعني هل يجب أن طيب أي معروفة مثل ليس تقول تعدي على الله صحيح يا بنتي صحيح يا بنتي لكن أنت لا تدرين هل الخير فيما أنت تطلبينه أم لا يعني لو امرأة مثلا أو شاب قال اللهم ارزقني هذه الفتاة لتكون زوجة لي ربما لو تزوجها لما كان خيرا له ربما أنها تصاب بي بي بي أو تلد أولاد معاقين له أو ربما يعني أن يؤدي زواجه منها إلى مشاكل تصيبه في ماله أو, أو, أو يخسر ماله كله مثلا في المهر وغيره ثم لا يوفق معها لكن إذا قال الإنسان يا رب كانت هذه الزوجة خيرا لي فرزقني إياها مثل ما في دعاء الاستخار أو تقول يا اللهم إن كان هذا الرجل خيرا لي فرزقني إياه أو يا ربي فاختر لي من يعني من, من تراه يا ربي هو خيرا لي غيره هذا هو الأفضل في الدعاء يا شيخ ماهش استخدمني شوي لأني والله ما أصبت نفسك الخط تفضل. الشيخ شيخ نحن نسؤلين بأقوزنا وراء بعض اتفضل أمشي مثلا لوحدة طيب الله قادر عنه إن أبدأ الخير بس فلأطلبي بي يا ربي أنا فرحة كذا أنا ما أدعو بي يا ربي رزقني بفلان وإذا ما في خير يا ربي رد رب إذا ما في خلي بدل الإنسكاد تبدل الشرخ وطيب ومرات ثانيه منا بنس سؤال ثاني معناته الشيخ ااا مثلا الحين لو واحد مكتوب له حياة شقاء يعني هل قادر الله يعني مكتوب له حياة شقاء إنه نعيش ما يتوفق بضيوفه بزواج وكذا هل يعني ممكن مع الدعاء إنه تبدل حياة يكون سعيد ما يقدر الله إنه يخلي سعيد أو هو يا بنت فاهم عليه فاهمك يا بنتي هو كور الواحد يقول يا بنتي إن الله يعني إنسان مثلا تزوج ولا وفق اشترى سيارة ولا وفق دخل وظيفة وبعدين فصل لا يجوز له أن يقول إن الله كتب عليه الشقاء أنت ما تدري ماذا كتب الله تعالى عليك ولا تدري ما هي الأقدار ولم تطلع على اللوح المحفوظ ربما كان فصله من الوظيفة لأنه قصر ولا أتقن عمله السيارة صار لحادث لأنه ما يعرف سوق السيارة ما وفق في الزواج لأنه ما يعرف تعامل يعني لماذا نحن دائما ننزل مصائبنا والتي تنزل بنا ننزلها ليست على أخطاء ارتكبناها نحن بل ننزلها على الأقدار التي يقدرها الله تعالى علينا لا أنت يعني انظري بتفاؤل حياتك اسأل الله تعالى أن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أن يسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشرة مع الأتقية ومرافقت الأنبياء ادعي الله تعالى أن يرزقك عيش السعداء الذين مثلا يسعدون في أموالهم يسعدون في دينهم يسعدون مع أولادهم في بيوتهم في وظائفهم والله تعالى كثير بذلك والإنسان أيها الإخوة يعني من من أهم الأمور أن لا ينظر إلى حياته نظرة شقاء أو نظرة تشاؤم بل يسأل الله تعالى التوفيق والسداد ويعني يحسن ظنه بالله جل وعلا في الله تعالى يكتب له الخير والله جل وعلا يتولى التوفيق بإذن الله أنا ودي أكمل لكم موقف بس مع هذا الشاب فكان يلبس كلادة فلا يناسب أنك يعني ربما تشد عليه في الكلام وكذا وهو شاب مراهق ربما يعني فرحان بها ويراه أنها تجمله فكنت أترطف معه وسألت قلت ها تزوجت ولا ما تزوجت فقال لا والله ما تزوجت قلت ما شاء الله أنت شاب ولطيف ويعني كل مرأة تتمنى أن تقترن بك فكنت أداعب عواطفه بهذا الكلام ارتاح وشكرني وقال والله يا شيخ فعلا الزواج الآن مكلف إلى آخرة ثم قلت له تدري ليش أنا أود أنك تتزوج قال ليش يا شيخ قلت والله لأرجل أن تنزع هذه القلادة وتهديها إلى مراتك فضحك وقال والله انك صادق فعل يا شيخ هذه حركات بنات وليست رجال ثم نزعها أمامي وهو, وهو مبتسم ومبتهج بذلك فأحيانا أمثل هؤلاء الشباب في فترة المراهقة أحيانا يعني تحتاج إلى أن تتلطف معهم وأن يعني تمهد لنفسك حتى يقبلوا منك كلامك أسأل الله تعالى التوفيق هذا فاصل قصير يوهل فاضل أعود إليكم بإذن الله أنا هنا, أنا هنا, أنا هنا, أنا هنا قلبي معي هنا. فأنا, هنا. فأنا, هنا. فأنا هنا قلبي معلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أخ أو أخت تقولي شيخ جارنا شايب يعني كبير في السن ويوقف سيارته عند الباب ويدعى المفتاح فيها وأحياناً أخي إذا أراد أن يذهب إلى البقاع يركب هذه السيارة ويذهب إليها ويرجع فهل هذا جائز مع أن المشوار قصير والله أخي المشوار قصير أو بعيد لا يجوز أن تستعمل سيارة الرجل بغير إذنه هذا لا يجوز وهو استعمال لمال الآخر بغير إذنه وهو أيضا ينبغي أن ينبه وقال ترى يعني ربما يعني جاء أحد وسرق السيارة هي عام لا تدع المفتاح فيها وإن كان يبدو لي إن ربما من بعض القرى يعني التي الوضع فيها آمن أكثر من المدن لكن مع ذلك يعني ينبغي أن يحذر أخي محمد فضل محمد يا مرحبًا بك الله يسلمك يعافيك نحبك في الله الله يحبك الله يكرمك شاكرين لك على جهودك وعلى الاستقبال الإسلام المسلمين في مزار حتى ناس آمين وإياك آمين الله وعزيك. يسلمك الشيخ عندي سؤالين لو تكرم السؤالين إن شاء الله مناخذ من وقتكم السؤال الأول شيخ الحافظ القرآن إذا حفظ ال حفظ القرآن حفظا من غير من غير ما من غير ما يعني مثل ما تقول يتبع آيات يعني حرفيا يعني يطبقها في حياته ولا ولا ولا يعلم غيره للقرآن فقط حفظا للقرآن هل هذا اللي اللي الرسول وعد له بالشفاعة؟ وقال إن القرآن شفيع الله لستين من من أهله أم هذا هذا الحديث يقتصر فقط على اللي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن آياته وطبعا طبعا محمد حفظ القرآن هو مرتبه عظيمة وينطبق عليه النصوص التي جاءت في حفظ في في فضل حفظ القرآن مثل مثلا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا أصحاب تاتي البقرة وأن العمران كأنهم غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما والحديث كلها في صحيح البخاري هذا ينطبق على من حفظ القرآن حتى لو لم يفهم منه شيئا يعني لو جاءك إنسان ربما أعجم أصلا ما يعرف اللغة العربية وحفظ القرآن وأتقن حفظه ينطبق عليه هذه الحديث فإذا الإنسان وصل إلى المرتبة الأعلى وهي تدبر القرآن ومعرفة معانيه والعمل مثلا بما فيه من من أوامر وترك ما فيه من نواهي فهذا بلا شك يكون في مرتبة أعلى من الأول لكن في العموم الأول الذي بمجرد حفظه للقرآن كما قال عليه صلى والسلام عليه مسلم يقول لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله بالنار فمجرد حفظه للقرآن هذه مزية عظيمة يرتفع مرتبه أعلى إذا زاد على حفظ القرآن أنا أتقن معانيه وفهم يعني الفضة ونحو ذلك صحيح. سؤال ثاني الشيخ لو تكرمت بعض المساجد الواحد لما يصلي مع الإمام أي. يصلي فأحيانا في في التشهد الثاني الإمام يطول وال تقريبا يخلص يعني التشهدين ويخلص الدعاء اللي بعد هذا فممكن إنه في الفترة هذه ممكن دقيقة ولا دقيقتين يعني يعني الواحد لو لو يدعو بأدعيام إيه. يجوز ولا, ولا ولا فقط يسكت وبعدين ممكن ينشرد ينشرد عن الصلاة ويروح بعيد يعني إلى أنا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد علمه عبد الله بن مسعود أن يقول التحيات لله وصلات الطيبات ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فأنت إذا الإمام إذا انتهيت من إنك حميد مجيد ودعوت مثلا بما ورد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتن والمات وفتن مسيح الدجال بعدها ادعو الله تعالى بما شئت اللهم ارزقني اللهم يعني اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اشفي مرضانا الله الى اخره ادعو الله تعالى بما شئت والدعاء يعني ليس له حد لو اردت انك تدعو ولو عشر دقائق متواصله استطعت ذلك بارك الله فيك محمد حياك الله احمد تفضل احمد السلام عليكم مرحبا يا احمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يحييك يا احمد والله إني أحبك في الله يا خير الله شيخ. يحبك ويكرمك ويتزيك خير يا شيخ عندي تفسير بسيط بس أنا حاضر أسهام معنى الآية وأما السائل فلا تنهر أي هل يعني أي سائل لازم أنا أعطيه لا ليس معناه ذلك وإن هي عن عن النهر عن الشتيمة له والعنف عليه الله سبحانه وتعالى يقول قوله معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يعني أنت ممكن تقول لهذا السائل الله يعطيك الله يرزقك وخلاص تنهي الموضوع لكن لا يجوز انك تقول لانت كل يوم تأتينا انت ازعجتنا ترى والله لا ابلغ عليك الشرطة هطلع برا لا لا يجوز النهر لانك ما تدري يا اخي ربما يكون في حاجة عظيمة لو وقعت انت في في بعضها لا لا اصابك من الهم اعظم ما اصابك لا يا شيخ انا سؤالي عشان حاجة ثانية انا لي قريب أي. يا شيخ كل فترة وفترة كل اسبوع كل اربع خمس ايام يطلب مني مساعدة فا عم أساعده قدر الإمكان بس يعني أحيانًا أشوف إنه صارت الموضوع مثل العادة مثل مثل الراتب إيه لا أنت لست ملزما إنك تعطيه طبعًا أنا أعطيته إذا كنت تعلم فعلا أنه محتاج وعطيته فأنت على خير جزاك الله خير ويعني قول الأرحام بعضهم أولى ببعض وخير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني اللذي... وإن لم أعطيه لا أثمن ما تأثم لا ما تأثم لكن أيضا ينبغي لينبه إذا كان الإنسان يسأل الناس وعنده ما يغنيه نبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الناس وعنده ما يغنيه يجيء يوم القيامة ومسألته في وجه خدوش أو قال خموش وفي رواية قال لقي الله وليس في, في وجهه مزعة لحم فينبه إذا كان مستغنيا أو عنده ما يكفيه لا يجوز أن يسأل الناس تكثرا بس والله يبغى يغير جواله أو يأخذ جوال مثلا أكثر تطورا أولا الموديل الجديد وجاء عندك قال ما عليش يا أخي عطني خمسمائة درهم وجاء عند الثاني قال عطني خمسمائة كذا وهذا لا يجوز شرعا لكن لو احتاج إلى علاج احتاج إلى لباس احتاج إلى دواء ونحو ذلك الأشياء الضرورية لا بس لا بأس أن يسأل الناس لكن ينبه على أن فعله حرام إذا كان مستغنيا بارك الله فيك عبد القادر تفضل عبد القادر السلام عليكم يا جديد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا عبد القادر الله يذكر يا شيخ الله يحييك والله يا خلنا خلنا خلنا. الله الله الذكر حبك الله الذي أحبتني فيه الله يكرمك شيخنا هذا التذيل يعني على أنه ديون يعني ديون أسأل الله أن يفرج عنك يا رب العالمين وأن وأسأل الله تعالى أن يوسع عليك رزقك يا حي يا قيوم يا رب العالمين الله الله مبين الله يذكر العافية الله يوسع عليك الله عبدي بارك عزيك. الله فيك يا عبد القادر الله الله العالمين. الله يحييك بارك الله فيك كوكب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن شيخ أقدر أخذ رقم تليفونك سواء ما أقدر أتكلم ذحي يعني إن أعطيتني السؤال الآن باختصار فهو أحسن لكن التلفون قد لا أستطيع أن أجيب بعدين إذا كان تعطيني اختصار السؤال أيها ملؤمي ما ليس صعب شوية خلاص جاء للإخوان إن شاء الله يعطونك رقمي ولعل الله ييسر الاتصال. طيب شكرا بارك الله فيكم يحيا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا يحيا يا مرحبا بك والله أني أحبك في الله الله يحبك يا يحيا ويكرمك كيف أنت كيف رومانيا وإخواننا هناك والله الحمد لله بسلم عليك كثير أبدو أنك طالب هناك ولا لا أنا طالب سنة خامسة أسأل الله لك التوفيق كيف عندكم ما شاء الله عندكم مساجد لصلاة الجمعة وعندكم أئمه و... الحمد لله والله الحمد لله أسأل الله لكم التيسير يا رب العالمين. الله العالمي أنا الله. ما في عندي سؤال بس حبيت أحكي معك. اتفضل يا حيا أنا بس أحبك الله وريد الله. أحكي معاك وممكن رقمك الخاص خلاص أبشر يا حيا الشباب يعطونك يا إن شاء الله تعالى بارك الله, فيك. الله, فيك. الله يحفظك يا حيا بارك الله فيك تعطوني فرصة يا شباب أجاب كم سؤال من يقول يا شيخ ما حكم تعاطي القات هل هو حرام أم حلال لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر ومفتر والقات هذا هذه النبتة التي توضع في الفم ويمضغها الإنسان ويجد لها مثل ما يجد من التدخين ونحوه الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا في خطر أول شيء فيه إنفاق للمال في غير مصلحة وفيه أيضا إقعاد الإنسان وخمول له بحيث أنه يعني يجلس بالساعتين والثلاث وهو كما يقال مخزن قات وكذلك يعني فيه مضرة على الكلى ومضرة على الكبد وأنواع من المضرة فلا يجوز حقيقة للإنسان أن يستعمل مثل هذا يقول يشيك كنت أكرر معوذات وأول زورة البقرة هو كانت بنتي مصروعة وأقرأ عليها هذا صحيح يعني إذا كان الإنسان مصابا بما يدعو إلى الرقية عليه فيرقى بمثل هذه النصوص يقرأ عليه بصورة البقر... الفاتحة سبع مرات بآية الكرسي سبع مرات قلوا الله وحده الفلك والناس أيضا كل واحد منها ثلاث مرات انتيسر لهم إذا كان يعني استطاع أن يقرأوا عليه سور طوال مثل سورة البقرة ونحو فهذا أمر حسن سارة فضلي سارة مرحبا سارة تفضلي. مرحب مراحب فيك الله أخي. اخي الله يحفظك مبارك الله فيك انا كثير انو اتكلم معك لانو عندي مواضيع مواضيع كثير اسأل عليها وصحية من الجزائر لا الاث لانو عفظ. بحبك في الله اخي بارك الله فيكم وكمان بدي بدي لك تدعمنا بالجداية والتوبة والنجاح وال... والامل أمين, آمين. سب الله تعالى أريد أن يفقنا وياها أريد أن يتبعي إلى أمي والصحة والهناء وراحة بالبال لأنه أنا لا قسمي كثيرا رحة بالبال والسعادة أمين أسر الله أن يسوق إليك النعمة والخير والسعادة وإلى جميع من يسمعون ويراني يا رب العالمين بارك الله فيكم راحت سارة بالنجاح أك... والهداية الله يحفظك آمين أسأل الله أن يوفقك لكل خير ولكل آمين. إخوتنا وأخواتنا آمين. يا رب العالمين وخالتي والجميع آمين وخالتك والجميع يا رب العالمين بارك الله فيكم الله يحفظكم طبعا يا جماعة طلب الدعاء من الغير أمر جائز لكن الأفضل الإنسان أن يدعو لنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر, أمر بأن يدعو الإنسان لنفسه مثل ما قال يدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وقال ربكم دعوني ما قال اطلب الدعاء من الآخرين يدعوني دعوني وأستجب لكم إلى آخرة وإن كان دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب أمر حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكر الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل فإذا دعا الإنسان لآخر وهو غائب عنه في المغفرة والرحمة وكذا والتوفيق والغنى فإن الله فإن الملك يقول آمين ولك بمثل لكن لا يكون عند الإنسان اعتقاد أن فلان دعاؤه مستجاب فهو أفضل من دعائي لا بل ربما يكون دعاؤك أنت مع قوة لجأك وحاجتك يكون أقوى محمد تفضل محمد محمد محمد معنا يا شباب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا محمد مرحبا فيك يا شيخنا اهلا وسهلا انا عندي سؤالين لو سمع تفضل محمد نحن اول شيء طلاب سوريين من اوروبا عفوا سافرنا من سوريا لأوروبا للدراسة نعم وهلأ بهالأوضاع ال... بها هاي يعني كتير عب نرجع على البلد أو بال بالأحرى إنه ممنوع لنا ونحن هلا تحيرين نكمل دراستنا هون ولا نرجع على البلد ونكون مع إخواتنا ورفقاتنا والله أنا, أنا أشوف إنك أنا أشوف إنك تستمر في دراستك والإخوة هناك إن شاء الله تعالى عندهم ما يكفيهم وتحاول أن يعني أن تبذل ما تستطيع في سبيل نصرة المظلومين وأسأل الله تعالى أن يعني أن يصلح أحوال أهلنا في في كل مكان يا رب العالمين وأن يوفقك أيضا يا ابني أيضا في دراستك وإخوانك معك الله يحفظك يا ولدي بارك الله فيك هذا يقول يا شيخ سافرنا للعلاج خارج المملكة ولا ندري متى نرجع هل نعتبر مسافرين نعم يعتبر مسافر الإنسان إذا كان لا يدري متى يرجع فإنه يعتبر مسافر إذا كان طبيب يقول لك ترجع لأسبوع الجاي لا والله زودناك مثلا زدناك شهرا أو كذا فإنه يعتبر مسافرا طيب هذا فاصل قصير وهلا فاضل وأود أو إليكم بإذن الله أنا هلا فأنا هنا قلبي معي ما فأنا هنا قلبي معي ما فأنا هلا فأنا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ الإنسان إذا كان يريد أن ينشر المصحف لكنه لا يدري هل هي نسخة أصلية. طبعا انتشر بعض النسخ بعض التطبيقات للمصحف في خلال ال... التي تحمل في الايباد باد والجالكسي والآيفون وغيرها بعضها فيها أخطاء. ينبغي الإنسان أن يحذر ألا يحمل المصحف لهو متأكد من الصحيح. ولا مجال الآن نذكر أسماءها لكن الإنسان يكون عند التأكد يعني في مثل ذلك طيب تعطيني أولا أخذ يقول يا شيخ هناك زيت اسمه زيت الحشيش هل يجوز أن يتدهن به الرأس إذا كان هذا مستخرجا من طبعا الذي أعرفه أنا أنه غير مستخرج من نبتة الحشيش المخدرة هذا الذي أعرفه وبالتالي يجوز استعماله أما إذا كان مستخرجا منها فلا يجوز لنسانية استعماله هو يستعيض عن ذلك بغيره من أنواع الزيوت ولأنها أيضا سعره عادي لو كان مستخرجا من هذه النبتة لكان سعره يعني غاليا جدا لكنه سعره عادي وهذا يدلك على أن في الغالب أنه اسم ليس له يعني علاقة بهذه النبتة في الغالب يقول يا شيخ نسعد بكلامكم لكن هل إذا قمت أصلي أمام أهلي الوتر أعتبر مرائيا؟ لا إن شاء الله تعالى لسه مرائيا بل أعمل العمل الصالح واعتني بنيتك ولا ابني. لا توسوس في أنك مرائي أو غير مرائي يقول نعم يقول يقول الشيخ الإنسان إذا كان يريد أن يسجد في صلاته هل أفضل أن يضع ركبتين أم ليدين؟ الأفضل طبعا الحديث فيه المسألة فيها خلاف طويل فيه هل يضع ركبتيه؟ يعني إذا كنت أسجد هل أضع يدي ثم أضع ركبتيه أم أضع الركبتين ثم أضع اليدين هذا فيه خلاف بين الفقهاء والأقرب الله تعالى علم أنه يضع الركبتين ثم يضع ليدين والله تعالى علم والحديث في ذلك كثير يعني يقول الشيخ ما حكم إذا كان الإنسان يريد أن يكفر ذنوبه بالعمرة هل هي تكفر الذنوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر فالحج إلى الحج الجمعة إلى الجمعة العمرة إلى العمرة رمضان إلى رمضان الذي جاءت النصوص في أنه يكفر الله تعالى به السيئات هذا خاص بالصغائر مثل نظرة عابرة نظرة الإنسان إلى حرام أو ربما أحيانا يعني كذب كذبة كذا مازحا أو نحوه فهذه تعتبر من الصغار التي على الأمور أما الكبائر فإنه بد لها من توبة محمد تفضل الله يحفظك يا مراحب هلا يا محمد كيف إن شاء الله, الله يحييك الشيخ الله يحييك. أخي بس بنزل بنستفر عن إمامة المزلوق أي يعني شخص يكون مزلوق ويجي الناس يصله من خلف باعتبار أنه هو الإمام يعني جاء هو وأدرك مع الإمام مثلا ركعتين، ثم قام يأتي بالركعتين مثل صلاة الظهر لوحده جاءوا ناس وصلوا به وجعلوه إماما. أيوة. هذا جاز، هذا آه. فعل جاز ما في بأس. ما فيش ما في شيء. أبد ما فيها شيء إن شاء الله تعال. استوى تعال بسم عليه جميعا. نعم. اتلفوا لك لو أمكن. خلاص أبشر يا محمد الشباب يا عبد إن شاء الله لا. بارك الله فيك. يقول فضيلة الشيخ أنا لما أريد أن أسافر يؤذن علي الظهر وأنا في بلدي لكني سأصليها على الطريق. هل يجوز ذلك؟ إذا كان الإنسان جمع أغراضه ركب سيارته يعني وهو في داخل البلد يعني إما بسبب الزحام أو كبر المدينة أذن عليه صلاة الظهر وهو أراد أن يصلي بعدما يخرج يصلي الظهر والعصر جاز له ذلك حتى لو كان دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فإنه يجوز له أن يصليها بعد سفره بعدما يفارق بنيان البلد يصليها صلاة مسافر وذلك لأن قول الله تعالى لا جنا عليكم أن تقصروا من الص... وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالمقصود من ذلك إذا إذا سافرتم فما دام أنك صليتها في سفرك فإنها يعتبر سفرا لك لك فيه أن تقصر صلاتك وتجمعها أيضا مع صلاة العصر أبو عبد العز أم عبد العزيز عفوا اتفضلي أو أبو عبد العزيز. ماك أبو عبد العزيز. ونعم. ونعم ونعم يا مرحب يا أبو عبد العزيز. معلش. معلش. الله يحييك يا أبو عبد العزيز. طال عمرك أنا عندي سؤال أكثر من سنة ما لقيت له إجابة طال عمرك وإن شاء الله لدي عندي إجابة عندك. سم يا أبو عبد العزيز. أقولك شوف طال عمرك أنا صار علي عمل حادث قبل سنة. إيه. لتصنع وفات عامل أجنبي سلنك مسيحي. إيه. طبعا المرور وضع الخطأ على العامل الأجنبي طبعا هو حادث جسر طالما ايه وما أدريش الكفاه اللي عليه طالما كل حط على اللي عملت اللي لأتيها في المائة وأنا ما أدريش الكفاه طيب باب العزيز تقدر تشرح لي وشلون صار الحادث طال عمرك أنا ماشي فيه شارع في حالي وفجأة طلع لي هو في الخط وصدمته لأنت ماشي مسرع والله تقرير المرور طال عمرت تحط الخط عليه هو مية بالمية اي لا بس ودي تصف لي كيف وقع هل انت كنت مسرع كثير والله تقريبا مية واردعين في مية وخمس طيب فيه على الدائري يعني على طريق سريع اصلا اي نعم على طريق سريع وهو جاء وقطع يعني في في يعني في ظلمة في ظلمة في ظلمة, في ظلمة. ولا جرت العادة ان هالطريق فيه مشات لا لا لا ممنوع عبر المشات اي وهو اصلا مظلم حتى ما في لمبات فوق لا مظلم نهائي ما شيء ولا جرت العادة إن هذا الطريق ان يكون في ناس يقطعونه يعني في هذه الساعة نعم بالضبط عموما إذا كان أنت لم يقع منك خطأ أبدا ولا واحد في المئة وجاء المرور ونظر وقرر فعلا أن الخطأ عليه مئة في المئة ففي مثل هذا الحال يعني بعض العلم يلزم الديعة على العاقلة ولا يجب عليك الصوم بالتالي ما دام إنك ما وقع منك أي خطأ وأي ولا واحد في المئة خمسة في المئة لا. فلا يجب عليك الصوم وأديه بعضه العلم يجبرها على العاقلة يعني على طبعاً هي دفعات خلاص إذا من طلعت من الموضوع الله يجزاك الله يجزك سير وسألني والله ما لقيت له جواب والحمد لله الله يجزك سير الله يحيك أبو عبد العزيز يا مرحبا بك يقول يا شيخ الله يطمئن علينا الصحة والعافية إذا كان الإنسان مصاب بمرض السرطان هل يمكن ليش؟ فبإذن الله تعالى يمكن يشفى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله أنا أعرف أشخاص أصيبوا ب يعني أنواع من مرض السرطان وشفوا منه والله ولله الحمد يعني بعضهم تزوجوا ورزق بعوائل وبعضهم الآن أنا أعرف واحد صار له أكثر من يمكن أكثر من 22 سنة أصيب به وأخذ العلاجات وشفى وحي يرزقه فما أنزل الله من ده إلا أنزل له دواء وأيضاً مرض السرطان أنواع وأقسام وكل قسم له نوع له علاج ونحو ذلك لكن تفائل وإن أصاب الإنسان هذا المرض فيسأل الله تعالى الأجر فإنه يعني البلاء مأجوراً عليه الإنسان فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يؤجر حتى على الشوكة يشاكها وصاب له أصابه شوكة وهو يمشي يكفر الله تعالى به من الخطايا فما بالك بغيره من الأمراض التي تكون أخطر من ذلك يقول أم فضيل الشيح الله يسامحه كرسلت السؤال مرارا ولم يعني يمكن الزحام ما خلاني والله أجاب عليه تقول المرأة إنها حامل وعندها نزيف هل تصلي أم أم تقضي نعم المرأة الحامل لا يخرج منها ال الحيض وبالتالي الماء الذي ينزل الدم الذي ينزل منها هو دم إما دم إسقاط إذا كان يعني له صفة معينة أو يكون أحياناً دم يخرج من المرأة تحتاج أن تأخذ علاجات لأجل يعني إيقافها لكنه ليس حياً وبالتالي يجب عليها الصلاة تصلي بقدر استطاعتها يعني استطاعت أنها تصلي على تصلّي وهي قائمة وتركع وتسجد فنعم إذا ما استطاعت فإنها تصلي وهي على كرسي وهي جالسة الوضع الذي يعني يناسبها أم نور تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام رحمت الله وبركاته مرحبا أم نور كيف الصحة الله يحفظكم ويبارك فيكم يا شيخ أحببتك في الله. بارك الله فيكم وامنور الله يحفظكم. وفيكم جزاك الله كل خير على برامجك الله يجزيك. ضع بصمتك. الله يجزيك. قلبي معك. الله يحفظكم وبارك فيكم. تفضلي. نعم. صار مسند يعني هاي المشكلة. إيه. بس ما أقدر يعني أحكيها على الهواء إذا ممكن يعني بس الرقم حتى. أقدر أحكي خلاصة بشريل إخوانا لكن أنا عطيتيني اختصارها فهو أحسن حتى يعني نجيبك عليها أو... مشكلة عائلية الله. مشكلة عائلية يعني صار لي سنة وثلاثة أشهر يعني بعيدة عن بيتي عن جهالي أي أي يعني ما أقدر أقول أكثر يعني مشكلة عائلية أريد أطرحها أسأل... يعني أسأل الله أطرحها ونعلها الدعاء أسأل الله, أن... أسأل الله أن يقر عينك ب... بذريتك و... واجتماع أمرك والتمام شملك و... وأيضا أنا, أنا أرى اختي أنك إن شاء الله تعالى أنا أرد على اتصالك لكن أنا ودي أنك تحرصي على إذا كان هناك أحد مقبول في العائلة إما عم وإما خال وإما كذا يحاول أن يلم الشمل ويعيد المياه لمجاريها فاحرصي على أنك تدخلين في الموضوع مثل ما قال الله تعالى، فابعت وحكم من أهله وحكم من أهلها أن يريد إصلاحه، يوفق الله بينهما، فإذا الإنسان نور الإصلاح، فالله جل وعلا قال يوفق الله بينهما، الله تعالى كفيل بأن يجمع القلوب بعد شتاتها ويلومها بعد تفرقها وأسأل الله تعالى أن يكون معك يا رب العالمين يقول يا هل الرجل يمكن أن يصيب أولاده بالعين؟ نعم يمكن أن يصيب أولاده بالعين إذا رأى منه ما يعجبه ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا سمع صوت صبي يبول وراء جدار، فيعني كأنه يعني أعجب بقوة جسده واندفاع هذا منه، فقال ما رأيت شخبا كاليوم قط، فقيل له إنه ولدك، فبكي وصاح وقال والله لا يبول بعدها أبدا، قال كان ولد يحتبس فيه البول فلا يخرج، فهذا ذكره ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العين في زاد المعاد. فيمكن الإنسان أن يصيب ولده هو أو من هو أقرب من ذلك لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى حدكم ما يسره فليبرك يعني فليقول ما شاء الله تبارك الله ومثل ما قال الله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت, قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالإنسان مأمور حتى فيما يتعلق بماله الخاص ونحو ذلك أن يذكر الله تعالى حتى لا يصيب بالعين يقول ما حكم وقت يقول إذا تضر إذا إذا رجعت إلى البيت فإن وقت صلاة العصر يفوتني فأنا أصلي في الجامعة طيب هذا أمر حسن يعني إذا كان الإنسان يصلي في الجامعة ويمكنها أنها فتاة يعني فالله يجزيك خير هل يجوز أخذ العمر على عربية على كرسي متحرك مع أن قادر على المشي لكن بسبب طفلي الرضيع نعم يجوز ذلك أن الإنسان يطوف أو يسعى وهو راكب مع قدرته على المشي فإن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وهو على بعيره فهذا جائز وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأجل أن يراه الناس ولأجل أن يكون مرتفعا يوجه الناس في أثناء حجه عليه الصلاة والسلام أو عمرته لكن إذا كان الإنسان مشى وبدل جهدا أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي بعض أيضا سعيه فإن هذا أمر حسن بلا شك وأجرك على قدر نصبك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضيلة الشيخ أنا أشتغل بالمطار وأحيانا نمنع بعض الأشياء من الركوب بها للطائرة قصات وبعض السكاكين الصغيرة ومقراض الأظافر وبعض العطور ماذا نفعل بها هل نرميها في القمامة يعني هذه الأشياء مباحة استعمالها طبعا وبالتالي أنتم تمنعونه خوفا من بعض الأمور التي ربما تقع في الطائرة إذا كان هناك نظام يعني يشملها فاعملوا بهذا النظام إذا كان هناك نظام في المطار مثلا أو في الدولة بأن هذه الأشياء تجمع مثل وتصنف ثم تباع مثلا في مزاد علني أو نحو ذلك فهذه تدخل في هذا أما إذا كان ليس هناك نظام وهم يقولون لكم ارموها في القمامة فإن الإنسان يقدر قيمتها كم تسوى وإن أخذها وتصدق بقيمتها فهو حسن أو يأخذها ويذهب بها إلى جمعية خيرية وهذه الجمعية الخيرية توصلها للفقراء الذين يحتاجون إليها يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان أفاق من أفاق من تخدير العملية الجراحية وعليه صلوات ليوم كامل كيف يقضيها؟ يقضيها متتابعة بحسب استطاعته الإنسان يقضيها بحسب استطاعته يقضيها متتابعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وإجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء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 اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له قبره وغفر له وتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني ان هيت فان في طريق خاطري فخاطري ابدا ما ما زال ان ينفع, أن ينفع في طريق لي ما ما زن قلبي للحبه مشفقا ويسرني أن ينفعني يسرني ان مر ذكرك في طريق خاطري فخاطري ابدا ما خاطري ابدا ما سر عين ما خطاك وعد هنا. فأنا, هنا فأنا هنا فانا هنا قلبي معك